الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلا يزال الكلام مستمرا في وصف الناظم رحمه الله تعالى لهذا القرآن رحمه يقول رحمه الله تعالى هو المنزل نورا بينا هو البصائر والذكر لمدكر هو المواعظ والبشرة لغير عمي لا شك أن القرآن بصائر والقرآن عضات لكن لمن اتعظ وبشائر لكن لمن قبل ونور لكن لمن لم يعمى عنه ومن جعل أراد الله سبحانه وتعالى به الهداية قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر وليتذكر أولو الألباب وقال في شأنه هدى وموعظة للمتقين فهو موعظة لكن لمن اتقى وقال سبحانه إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهذه النصوص كلها وأمثالها انتزع منها المصنف رحمه الله في نظنه هذا هذه الصفات، وأما كونه على هذا النحو فقد ختمه رحمه الله بقوله لغير عمي، فهو بصير لغير الأعمى، وهو موعظه لغير الأعمى المعرض، وهو ذكرى لغير الأعمى والأصم المعرض، فالمتدبر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 مهما قرأت فإنه لا ينتفع ينتفع، ولذلك قال الناظم هو البصائر والذكرى لمدكر هو المواعب والبشرى لغير عمي أعمى هذا هو العمي الأعمى الذي لا يرى ولا يبصر فإنه لا ينتفع بشيء مما أمامه لأنه قد فقد النور نور البصر وهذا فقد نور البصيرة الذي يهتدي به فالعمى هو عمى القلوب نسأل الله العافية والسلامة ثم وصفه أيضا بقوله هو المنزل نورا بينا وهدى وأنزلنا إليكم نورا مبينا فالشاهد هذا القرآن نور وهدى وهو شفاء للذين آمنوا والذين لم يؤمنوا في آذانهم وقر فلا يهتدون ولا يستمعون وهو عليهم عما نسأل الله العافية والسلامة وسبب هذا عمل القلب ولذلك قال وهو هنا في البيت السابق لغير عمي فإذا عمي القلب لم ينتفع وهو الشفاء ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي به في أمراضه الحسية ويدفع به أيضا الأمراض الحسية وهو شفاء لما في القلوب من أدران المعاصي والشبه والشهوات إذا أقبل العبد عليه صادقا هذا هو الشرط إذا أقبل العبد عليه صادقا فإنه شفاء لكل ما يجده في قلبه هذا هو الشرط أن يكون مصدقا بما نزل هذا القرآن في شأنه والله جل وعلا قد أخبرنا أنه شفاء لما في الصدور فإذا كان العبد موقنا بذلك فإنه ينفعه أما إذا لم يكن موقنا بذلك فإنه لا ينفعه أعرف رجلا قديما عرفته في الصغر ولا أدري هل هو باقي حي أم لا هنديا من البقارة الهندية وبالتحديد هو من بلاد البنغال قبل أن تنفصل عن باكستان وكان على غير الإسلام طبيبا طبيب كان على غير الإسلام فلما قدم على بلاد المسلمين وأسلم وقع في نفسه أول ما أسلم في حفظ الله للعباد وقرئ عليه وربك على كل شيء حفيف فلما قال أنا أعلم هذا عندكم لكن يقول هذا لمن لمن معه لكن إن حفظني الله هذا قبل أن يسلم إن حفظني الله أسلمت كما تقولون وإلا فقد كذبت فقال له ذلكم الشخ إن كنت صادقا فوالله ليحفظنك الله من كل شيء تظن أنه سوء يقول هذا الرجل وأنا عرفت الذي وقعت له الحادثة يقول في الليل ما أحسنا إلا وهذا الرجل قد رمى نفسه من على سطح البيت فوقع على الأرض من ثلاثة طوابق ما مسته سوء فأسلم وحسن إسلامه وأقبل على الدين حتى إني لا أراه في بعض المواطن يصلي بالناس في المستشفى ومرت مدة وقد استظهر نصف القرآن فالشاهد إذا عاهد العبد ربه صادقا وجد الجزاء أما إذا كان في قلبه شك فإن هذا القرآن لا ينتفع به من وجد في قلبه ريب ومن وجد في قلبه شك نعم فالمرء حتى ينتفع بهذا القرآن لا بد أن يكون مؤمناً مصدقا موقنا بمحتواه هذا القرآن فيكون حينئذ انشفاء لما في قلبه من الأسقام ولهذا قال لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن, ومن حكم أما على من تولى منه فهو عمى لكونه عن هداه المستنير عمي والذين في آذانهم وقر فهو عليهم عما في آذانهم وقر لا يستمعون استماع الاستفادة والإيمان يستمعون استماع المكذب المعترر ولهذا كفار قريش الذين لم ينتفعوا سد أبواب الطرق الانتفاع وطرق الانتفاع قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون فكيف يستفيد من كانت هذه حاله الآذان سدوها والقلوب قالوا مغفلة مغلقة ما تعي شيء مما تقوله يا محمد قالوا قلوبنا في أكنة يعني في أغلفة في أغطية مغطاة حتى لا يدخل إليها شيء مما تقرأه من هذا القرآن وفي آذاننا وقر فالقلب لا يعقل مقفل والأذن لا تسمع لتنتفع لأن الأذن برد القلب إذا سمع الإنسان عقل فدوا هذا الطريق ومن بيننا وبينك حجاب لا يريدون رؤية هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما جاء به ولا دعوته ولا إلى ما يدعو ولا عبادته ولا عمله فهؤلاء لا يستفيدون فالذي في قلبه هذا وفي أذنه هذا ومن بينه وبين القرآن حجاب هذا لا يستفيد فإذا هو لأهل الإيمان هدى ونور وشفاء وهو لأهل الإعراض وقرب وهو عليهم عما كما قال الله سبحانه وتعالى لما؟ لأنه هو الذي تعام عن نوره لذلك يقول لكونه عن هداه المستنير عمي قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم القلوب زائغة فلا يمكن أن تقبل الحق والآذان مقفلة فلا يمكن أن ينفذ منها الحق إلى القلوب فنسأل الله العافية والسلامة ثم يقول فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم يعني في هذا أن القرآن من جعله له إماما ساقه إلى الجنة ومن جعله وراء ظهره بمعنى أنه لا يقرأه ولا يعمل بما فيه زج في قفاه إلى النار عياذا بالله من ذلك فالنار هي دار المقامع ولهم مقامع من حديد والأنكال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فجمعت الآيتان هذين اللفظين الأنكال والألم والمقامع ولهم مقامع من حديد مطار كلما أراد أن يخرج منها طرق بها وأعيد فيها نسأل الله العافية والسلامة فهذا حال النار وحال أهلها فيها عياذا بالله من ذلك يسوق من أعرض عنه فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه إلى دار الذل والهوان إلى نار جهنم والعياذ بالله دار المقامع والأنكال والألم ولهم مقامع من حديد إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وقد أتنفت في الطولين أنهما الطولان البقرة والعمران الطولان هما ثورة البقرة ثورتاء البقرة والعمران أنهما ظل لتاليهما في موقف الغمم الغمم الكرب موقف الغم نعم ففك الادغام لضرورة الوزن قال الغمم يعني الغم في دار الغم لو قال الغم يحصل اختلاف فلهذا قال وقد أتى النص في الطولين أنهما ظل لتاليهما في موقف الغمم نعم وهذا إشارة منه إلى الحديث الصحيح المعروف في سورتي البقرة وآل عمران يؤتى بالقرآن وآله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان وفي النفذ الآخر كأنهما فرق طير صواف تضل صاحبهما تضلاني صاحبهما وهذا حق فإنه جزاء له في الدنيا كما كان مقبلا على هذا القرآن وتاليا له فإن الجزاء من جنس العمل وقد بدأ هنا المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض الخواص أو الفضائل الخاصة فهذا فضل خاص لسورتي البقرة وآل عمران فيقال فيهما أي يقال في لهما الطولان ويقال لهما إيش؟ الاسم الثاني نعم الزهراوان فالحاصل يقال بالبقرة والعمران هذا وهذا فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على تالي هاتين السورتين البقرة وآل عمران ولهما فضائل أخرى من أراد أن ينظر في كتب الفضائل فلينظر ومن أحسن الكتب بهذه المناسبة يعني فضائل القرآن للنساء الكتب المستقلة فضائل القرآن للنساء فضائل القرآن لأبي عبيدة القاسم بن نعم ابن سلام وفضائل القرآن للنساء وهو جزء من السن الكبرى وفضائل القرآن لابن الضريس وهو مطبوع أيضا وفضائل القرآن لأبي جعفر المستغفري وطبع مؤخرا في مجلدين الذي سبق كله مجلد مجلد وهذا الكتاب الأخير مجلدين فضائل القرآن لأبي جعفر المستغفري وكذلك لمحات الأنوار للغافق فيما لتالي القرآن من الثواب عن نسيس الإسم طويل لكن هو لمحات الأنوار ويقع في ثلاثة مجلدات ضخام وهو أضخم كتاب في هذا الباب فيما أعلم يقع في ثلاثة مجلدات ضخام في فضل القرآن وفي فضل تلاوته في فضل التلاوة بعض الصور منه خاصة وبعض الآداب وهو كتاب على قسمين في بعض الأحيان يسند وفي بعض الأحيان يجعل الأحاديث مجردة منسوبة إلى أصحابها من أصحاب الكتب الستة وغيرهم الذين أخرجوها وله رموز لكن أحيانا ينشب فيخرج أو يسوق الحديث بسنده وهذا من أحسن الكتب جمعا ضخم طبعا فيه الضعيف وفيه الضعيف جدا لكن من حيث الجمع من أوسع الكتب جمعا فيما أعلم لمحات الأنوار فيما لقارئ القرآن من الثواب العنوان أنا نسيته لأنه طويل ثلاثة أصفر يقع في ثلاثة مجلدات نعم فالشاهد من أراد أن يأخذ منها فليعد إليها ومن الكتب الجميلة جدا المختصرة التي اعتصر فيها صاحبها زبدة ما تفرق بالكتب الكتب المطولة فيؤدي الغرض باختصار كتاب النووي رحمه الله التبيان في آداب حملة القرآن التبيان في آداب حملة القرآن يقول الناظم رحمه الله وإنه, أت وإنه, في غد يأتي أو وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقومي يعني القرآن لا يأزال يدافع عن صاحبه يأتي القرآن والصيام كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتي القرآن ويأتي الصيام فيأتي القرآن فيقول أي ربي حرمته النوم بالليل فلا يزال يحاج عنه فيقول شفعني فيه قال فيشفعه الله فيه نعم فهذا من أعظم الثواب والقرآن والصيام كذلك يشفع في الإنسان لا يزال يقول أي ربي حرمته طعامه وشرابه وشهوته فشفعني فيه قال فيشفع نعم فالشاهد أن القرآن يشفع في صاحبه ويحاج عنه يوم القيامة يحاج عنه يوم القيامة كما ثبت في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام كل واحد منهما يحاج عن صاحبه هذا يحاج عن الصائم وهذا يحاج عن التالي أي ربي كل واحد منهما يقول أي ربي هذا يقول حرمته طعامه وشرابه وشاوته وآذك يقول حرمته حرمته نومه نعم وكل واحد يقول فشفعني فيه يعني في صاحبه قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان فيشفعان والملك يقول رحمه الله والملك والملك والخلدة يعطيه ويلبثه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم يقال اقرأ وهذا الحديث الذي ورد في القراءة معروف تبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وبعضهم طبعا يلين هذا الحديث ولكن الذي يظهر لي ويترجع عندي حسنه أنه يقال للقارئ هذا في الترمذي وغيره يقال للقارئ اقرأ ورتل ورقا فإن منزلك أو منزلتك عند آخر سورة تقرأها أو آية تقرأها فلا يزال في رقي فكما أنه كان يرقى في الدنيا بترتيله ويزداد حسنات فكذلك في الآخرة يرفع بسبب قراءته لهذا القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين حال هذا وأما ما سيأتي في تاج الوقار فهذا فيه مقال مع الحلتين اللتين يلبسهما والدا طالب القرآن أو متعلم القرآن فالشاهد يقال اقرأ لقارئ القرآن الذي كان يقرأ في الدنيا يقال اقرأ ورتل ورقة اقرأ ورتل ورقة في غرف الجنات كما كنت ترتن في الدنيا فإن منزلك عند آخر تقرأها نعم هذا هو المحل الذي تنتهي إليه فيجب على الإنسان أن ينظر في هذا الحديث ويتأمل من نظر في هذا الحديث وتأمل فإنه يحثه على عدم ترك القراءة للقرآن كثير من الناس يقرأ القرآن لكن على ضعف وبعضهم لا يقرأه إلا في رمضان عياذا بالله من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا وحد لنا حدا أدنى نقرأ فيه القرآن وهو ثلاث ليال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث لما لأنه يكثر ما يتامل فيه ولا يتدبر والمقصد من القراءة هي التدبر وقد مر معنا أيضا كلام من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الذي قال له البارحة قرأت إيش قرأته البقرة وقال عمران قرأ فلان البقرة وقال عمران في رسعة فغضب رضي الله تعالى عنه فقال فيه ما قال والرجل الذي قال له قرأة البارحة المفصل كله فغضب رضي الله تعالى عنه وقال ايش قال اهدى تهدى الشعر ونثرا فنثر الدقل وجاء عنه رضي الله تعالى عنه انه استشهد على من كان يسرد في القرآن قال يخرج في آخر الزمان أقوام يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراطيهم وجاء عنه بلفظ إن قوما يخرجون يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراطيهم يعني ليس لهم منه إلا مجرد إيش؟ مجرد القراءة فالقراءة وإن كان فيها أجر لكن المراد منها الفقه وهو الذي قاله الله سبحانه وتعالى في قول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فإن الإنسان يقرأ القرآن لأجل الانتفاع به يحصل له الأجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهذه ثلاثون حسن على مجرد القراءة لكن المقصد من القراءة ما هو؟ إيراث الخشية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولذلك كان عبد الله بن مسعود, الله بن مسعود كما في اللفظ الذي سبق معنا في صحيح مسلم يقول ولكن القرآن إذا وقع في القلب نفع إذا وقع في القلب نفع وهذا الذي في صحيح مسلم يقول إن أقواما يقرؤون القرآن لا يتجاوز سراقيهم فقط حد لا يعلمون معانيه ولا يعملون بما فيه لا يعلمون معانيه ولا يعملون بما فيه فإن من لم يعلم المعنى كيف يعمل بعد ذلك لأن العمل إنما يكون بعد العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فإذن الذي يقرأ القرآن ولا يتجاوز الترقوته هذا لم يلجي القرآن قلبه لم يصل إلى قلبه ولهذا قال فيه ابن مسعود لا يتجاوز ترقيهم ولكن إذا وقع في القلب نفع الخوارج لم ينفعهم القرآن لماذا؟ لأنه لم يقع في القلب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يعني ليس لهم فقه ما عندهم علم بما في هذا القرآن نعم فالحاصل يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم وهذه القراءة كثيرة جدا يا معشر الإخوان وصفها في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم فإذا كان الصحابة يا معشر الإخوان بالنسبة إلى الخوارج قراءتهم قليلة فكيف غيرهم لكن مع ذلك ما نفعتهم هذه القراءة الكثيرة لماذا؟ لأن القرآن لم يقر في قلوبهم وإنما على الألف وحده أقصى شيء الحناجر فلذلك لم ينتفعوا به لأنه لم يصل إلى القلوب ولم يتدبروه وإنما قراءة في الحناجر والتراقي ولذلك تعرف فضل الله عليك أيها الطالب للعلم إذا قرأت تفسيرا وأنا أنصح بهذه المناتبة أن يقرأ طالب العلم تفسيرا مختصرا حتى يعلم كتاب الله يعلم كتاب الله تبارك وتعالى ويفهم معانيه ومن أحسن ما أنصح به في هذا اختصار تفسير ابن كثير للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذا الكتاب من أحسن المختصرات التي رأيتها لتفسير ابن كثير فهذا لا يفوتك لا يفوتك يا طالب العلم لأن التفسير الكبير الأصل لبن كثير فيه أشياء قد تكون مثبتة لهمم من كثير منا في هذا الوقت نعم فهذا الكتاب إذا نظرت في مقدمة المختصر مع حفاظه على الأصل تدعو له دعاء عظيما ولصاحب الأصل رحمهم الله تعالى جميعا الحافظ بن كثير كتابه يعد من أفضل كتب التفسير ولكن في زمننا هذا ضعفت الهمم فيحتاج أيضا إلى اختصار وهو مختصر لكن اختصار مثل الشيخ أحمد شاكر ينفع فالشيخ عالم فقيه محدث بصير فكتابه من الميزات التي فيه أول ما فيه حذف المكررات من الروايات هذا واحد ثانيا حذف الإسرائيليات التي يعني مرت على الحرب كثير وقفل عنها هذا اثنين ثالثاً اختصر الروايات الطويلة ويأتي منها بموضع الشاهد لهذا الموطن لهذه الآية تفسير الآية في هذا الحديث ابن كثير يسوق الحديث كاملاً هذا يأتي ويسوقه الشاهد من موضع من من هذا الحديث فيكتفي به لتفسير هذه اللفظ أو لهذه الآية ابن كثير يسوق الحديث كاملاً نحن يكون صفحة ونحن صفحة ونصف فيسوقه في فالشيخ أحمد حذفه رابعاً حدث أيضا الأسانيد حدثنا حدثنا حدثنا فابن كثير رحمه الله يسوق الأسانيد من طرق هذه الكتب لا يسوقها منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا جاء إلى البخاري ساقس ناده أحمد ساقس ناده فهذا لا يحتاج إليه إلا الذي يريد أن يبحث عن هوة الحديث وضعفه ودرجة الحديث صحة وضعفا لكن طالب العلم العجل الذي يريد المقصود والزبدة وعامة المسلمين يريد المقصود والزبدة فحدثنا حدثنا إنما هو لطائفة مختصة وهم العلماء وأهل الحديث فهذا حدثه أيضا ما يتعلق بالأخبار التاريخية حذفها إلا ما دعا إليه الداعي لمناسبة فإنه أيضا مثل الأحاديث يبقي الشاهد منه سادسا التوسع في اللغة كذلك اختصر إذا جاء الحافظ بن كثير رحمه الله بكلام موسع في اللغة العربية يستشهد به علامة على تفسير هذه الآية فهو يأتي بالزبدة منه ويحذف الباقي الأشعار كذلك فما شاء الله تبارك الله أصبح هذا المختصر نافعا فأنا أوصي به وقد استفدت منه لضعفي وأنتم لا تكونون مثلي ضعفاء أطلبوا الأصل لكن إن استعجلتم فعليكم بهذا المختصر فإنه في نظري أنفع مختصر وقعت عليه عيناي لتفسير العرض كثير فكثير من المختصرين قديما وحديثا اختصروا لكنهم لم يبلغوا شأوى هذا الرجل في اختصاره رحمه الله تعالى فالحرض من كثير محدث ومفسر وفقيه وهذا محدث ومفسر وفقيه وصاحب البضاعة يحسن فيها الصناعة فأنتم إذا أردتم فلا يفوتكم هذا الكتاب ويقع في ثلاث مجلدات فلعل قائلا يقول الأفضل في مجلدات فكيف المختصر في ثلاثة أقول له نعم لما؟ لأن التعليقات على الأحاديث صحة وضعفا يحتاج في الهوامش فيأخذ منك جزءا فهو خدمك بهذا فزاد إلى هذه الدرجة بسبب التعليقات والهوامش التي عليه فحينما تنظر مع هذه التعليقات والهوامش ويصل إلى ثلاثة هذا شيء جدا نافع فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم وهنا أيضا انتقل المصنف لبيان ثواب والدي متعلم القرآن فقال رحمه الله وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم والحلة في لغة العرب هي الإزار والرداء الحلة هي الإزار والرداء المخططة هذه تسمى إيش حلة فإن العرب في السابق ما كانوا يعرفون القمص هذه يعني قليل جدا موجود فيهم لكن بقلة لا يستخدمونه في لباسهم بكثرة أكثر ما عندهم الحلل فالحلة سو تتكون من ثوبين لبات يتكون من ثوبين فتكون تكون نصفها إزار ونصفها رداء فطول أوقاتهم يلبسون كما يلبس المحرم عندنا في هذه الأيام يوم وليلة يتضايق الواحد مننا من لبس الإحرام نعم إذا كان متمتعا نعم أو مفردا إذا جاء في آخر الوقت ثلاثة أيام هذه أكثر وأكثر إذا خرج من يوم منع أما إذا زاد فهذا أشد وأشد بينما هم في الأول لا يعرفون إلا الإزار والرداء فكان عليه الصلاة والسلام أحب التياب إليه القميص والقميص هو هذا الذي علينا الآن لا بالمفهوم العصري اليوم يريدون به الذي يلبس على البنطلون هذا ليس بقميص فإن قميص النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو القميص الذي ترونه أنتم الآن إلى الرسل وإلى نص استاق فهذا الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وأما القمص بهذا الاصطلاح الذي يستعمله اليوم الناس فهذا غير صحيح هذه القمص النصفية التي تلبس على البنطان ليست بقميص لكن عليه الصلاة والسلام كان أكثر لبسه أو أكثر لباته الحلة والحلة هي إزارا ورداء مخططة والغالب هذه الحلة كانت تأتي من بلاد اليمن وكذلك البرود تأتي من بلاد اليمن ومن نجران نعم البرود كانت تأتي من نجران ومن اليمن وكذلك الثياب القطنية كانت تأتي من بلاد اليمن من بلاد سحول ولا تزال هذه البلدة إلى الآن في اليمن بلاد سحول معروفة فكان ينسج فيها القطن ويؤتى به إلى العرب فيشترون ولهم رحلتان الشتاء والصيف فإذا يمنوا أخذوا وإذا أشأموا جاءوا من الشام أيضا بما يتيصر فالشاهد الحلة هي الثوب المكون من إذار ورداء وهي مخططة والبرد كذلك لكن الغالب على البرد البياض ويكون التخطيط في صنفته صنفته تعرفون الصنفة في طرفه يعني أنت حينما تشتري الإحرام وتمده هكذا طولا فتجد الكلف في عرضه وطوله تجده ممتن حتى لا ينفتح هذه تسمى صنفه مثل هذا الثوب يعني ال العباءة ترى أسفله ممتل في النسيج حتى لا يتناثل فهذه تسمى صنفت الثوب وصنفت الإزار وصنفت الرداء فهذا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره أنه جاءه رجل عربي وعليه برد نجراني غليظ الحاشية الصنفة وجاء في الرواية فطارت صنفت الثوب يعني طرفة التي هي حاشيته فشد النبي صلى الله عليه وسلم من رداءه حتى ذهبت الصنفة صنفة الثوب حاشية الثوب ذهبت هنا في رقبته وعلمت كادت تقطعها نعم فقال يا محمد مر لي من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك استغفر الله العظيم السائل يحسن في الطلب يعني أنت سائل إذا جئتني فينبغي أن تتودد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله ثلاثة صلوات الله وسلامه عليه لا يعني لا أعطيك ثم يستدرك فيقول أستغفر الله مرة أخرى ويستدرك ويقول أستغفر الله لا مرة أخرى ويستدرك ويقول أستغفر الله ثم قال له لا أعطيك حتى تقيدني من جبذتك التي جبدتني فقال والله لا أقيدكها انظر. والله لا أقيدكها وقد طار انشق هذا البرد جديد غليظ غليظ الحاشية وجديد وانشق في رقبتي عليه الصلاة والسلام من يصبر على هذا والصحاب قائمون فقال صلى الله عليه وسلم احملوا له على بعير تمرا وعلى بعير شعيرا ثم قال لأصحابه عزمت عليكم ألا تقدم منكم أحد فذهب الرجل ثم لما ذهب دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على باب بيته ثم قال لهم انصرفوا على بركة الله فيعني من, من يصبر هذا الصبر من ما أحد يصبر على هذا الصبر ولا عشر عشر عشر معشار هذا الصبر في هذا الشيء فكان عليه الصلاة والسلام هذا لباسه ولذلك لما جاء عبد الله بن سلام وغيره يريد أن يرى خاتم النبوة أدرك ذلك عليه الصلاة والسلام فأرخى رداءه فرآه فأقبل عليه يقبله عليه الصلاة والسلام فالشاهد الذي جرنا إلى هذا لفظة الحلة فالحلة هي ثوب مكون من رداء ذار ورداء وهو مخطط معلم والغالب أنه يأتي من بلاد اليمن وإذا لبسوه كان يكون للمرء فيه رونقا وجمالا ولقد كان عليه الصلاة والسلام إذا لبس الحلة الحمراء يعني المخططة فيها خطوط حمر كان وجهه يباري القمر ليلة البدر بليزيك كما قال أنس كأن وجهه البدر أو القمر ليلة إضحيان يعني ليلة الاكتمال في الإنارة والجمال وجهه عليه الصلاة والسلام فالشاهد الناظم يقول وحلتان من الفردوس من الجنة قد كتية لوالديه هذا فيه حديث الترمذي وهو حديث فيه ضعف وهو حديث فيه ضعف فحينما يلبسان هذه آتين الحلتين يقولان بما كتينها يقال لهما بما أقرأتما ابنكما القرآن نعم بما أقرأتما ابنكما القرآن نعم ثم قال فاشكر لذي النعم يريد به الرب جل وعلا فنعمه عظيمة ومن أعظمها هذه بل أعظمها على اطلاق نعمة القرآن التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا نحن أمة الإسلام فذكرنا بها بعد أن لم تكن أمة العرب شيئا فأعزها الله به وأعلاها به ورفعها به فنحن قوم رفعنا الله بهذا الدين وبهذا القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وفي لفظ القرآن أقواما ويضع به آخرين فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن رفع بهذا القرآن قال رحمه الله كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرمين دو دواما غير منصرم هذا إشارة منه رحمه الله إلى ما إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من نبي إلا وأوتي من المعجزات ما آمن على مثله البشر هذا في الصحيح ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته هذا القرآن فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة عصى موسى عليه الصلاة والسلام ذهبت بذهابه ووفاته صلى الله عليه وسلم هل بقيت؟ ما بقي. حتى يراها كل أحد ويؤمنوا إذا رأوها لأنها معجزة وقتية البياض في يده وضمم جناحك وضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير ثور نعم هذه وقتية كذلك الناقة لصالح كانت وقتية معجزة وقتية قالوا ما نؤمن لك حتى تطلع لنا ناقة من هذه الصخرة فقال إذا أخرجها الله تؤمنوا قالوا نعم فأخرج الله هذه الناقة ولم يؤمنوا فسلط الله سبحانه وتعالى عليهم قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب أخذت الذين ظلموا الصيحة انتهت هذه الناقة وهكذا بقية المعجزات التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في مع الأنبياء وأممهم كانت وقتية أما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم فليست محدودة بوقت وإنما هي وحي باقي إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة يسرى في آخر الزمان على هذا القرآن، فيسرى به من الصدور ويمحى من السطور، فحين إذن يرفع العلم ويرفع الدين فلا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله كما ثبت في الحديث الصحيح، فعلى هؤلاء هم شرار الخلق تقوم الساعة عياذا بالله من ذلك. فالشاهد هذا القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية تحدى الله به قريشا وفيأتي معنا تحدى الله به قريشا وهم أهل الفصاحة والبلاغة تحداهم أن يأتوا بمثله لا مثل كثير عشر صور مفتغيات وادعوا من استطعت من دون الله أنكم تصاعد استطاعوا من مثله ما استطاعوا آية وهم أهل الفصاحة والبلاغة فما ف فهذا القرآن التحدي به باق من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل وإلى يوم الناس هذا وإلى أجرث الله الأرض ومن عليها ولهذا ترون من قرأه بتدبر أو قرئ عليه بتدبر من الكفار وعقله لا ينفك أن يؤمن أبداً لا ينفك أن يؤمن ومن لم يؤمن فحاله مثل ذاك اللي قال فيه والله ما هو بالشعر فقد قلنا الشعر ونعرفه ولا هو بالسحر فنحن أعرف فأنا أعرف السحر وطرائقه نعم إن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر لكن هل هذا نفعه ما نفعه لما لأنه قاله والقلب غير متقبل له فالعبد إذا سمع سماع الانتفاع بمعنى دخل في القلب هذا قول ابن رضي الله عنهما ولكن إذا وقع في القلب نفع فإذا وقع في القلب فهذا سماع الانتفاع أما ما كان في الآذان فهذا سماع قيام الحجة يا معشر الشباب ما كان في الآذان هذا سماع قيام الحجة يعني يفهم المعنى لكنه لم يؤمن القلب ما قبل ولذلك قال الله جل وعلا وانطلق الملأ منهم لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صاد وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل الذكر عليه من بيننا فالشاهد هذا كله وصل إلى أو أورثهم هذا الكلام الذي نستدل به نحن عليهم أنهم فهموا مراد القرآن فهموه ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب في الآية السابقة فالسماع الفهم قام لكن سماع العقل والاستفادة الذي هو في القلب هذا ما لامس بشاشة قلوبهم ولهذا الفرق بين سماع قيام الحجة وبين الانتفاع فقيام الحجة قال الله سبحانه وتعالى فيه وإن أحد من المشركين استجاركا فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة هذا شيء سماع الانتفاع قال الله جل وعلا فيه أم تحسب أن, أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا وفي الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فنفى الله عنهم سماع الانتفاع في هذه الآيات وأثبت في صورة صاد سماع قيام الحجة ففرق بين هذا وهذا ولذلك من هنا تعقل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإمة الدعوة يقول لا يشترط أن يقوم في الحجة ما قام في قلب أبي بكر وعمر يعني هذا سماع الانتفاع لكن سماع الحجة قيام الحجة الذي قام به على طريش تفهم الخطاب نعم لو كنت أعجميا ما تعرف العربية لك علي أن أترجم لك حتى تفهم فهذا الفهم تقوم به الحجة أما وقوره في القلب الذي تنتفع به هذا شيء آخر تفهموا حفظكم الله ذلك ولا يلتبس عليكم عند هذه المسالة حينما يتكلم من يتكلم على مراد أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى فالشاهد أن هذا القرآن معجزة خالدة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولهذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة فأمته تمثل ثلثي أهل الجنة ثلثي أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم من فضله المزيد يقول رحمه الله لم يعتره قط تبديل ولا غير فسكن للضرورة لم يعتره قط الأصل أن الوصل هنا ما يكون يعني لكن لما جزم سكنه للضرورة لم يعتره قط تبديل ولا غير وجل في كثرة الترداد عن سامي نعم هذا إشارة إلى حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه لا يخلق عن كثرة الرد هذا القرآن لا يخلق من ك... عن كثرة الرد كلما قرأته كلما أعدت قراءته يظهر لك كأنما قرأته هذه الساعة بل الآن تقرأ ويتبين لك في الآية شيء وبعد غد تقرأ ويتبين لك في الآية شيء وفي آخر الأسبوع تقل وما كان مرت عليك هذه الآية من قبل ويتبين لك شيء فهذا الكتاب هذا معجل معجل كلام الناس كلام البشر تعالي لو مرت عليك مرتين قلت يا شيخ أتعبتنا أتعبتنا سمعنا وفهمنا خلاص لكن هذا القرآن لا يخنق ولا تسأم منه القلوب ولا تسأم منه الأسماء لماذا لأنه أشرف الكلام ولأنه أحكم الكلام ولأنه أعظم الكلام نظما ولأنه أعظم الكلام اختفارا ولأنه أجمل الكتاب أجمل الكتب على الإطلاق بيانا فلذلك النفوس لا تشبع منه ولهذا قال فيه لم يعتره قط تبديل ولا غير وجل في كثرة الترداد عن سامي التغيير والتبديل لا يمكن إلى هذا الكتاب بحال من الأحوال لو زيد فيه حرف واحد لكشف ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن رجلا شابا دخل على المأمون ومع ليش خذوا هذه القصة لأنها يعني في هذا الصدد وتروح عن النفوس قليلا جاء إلى المأمون شاب نصراني فدخل عليه فأعجبه منظره أعجب المأمون هذا الشاب وأعجبه منظره فسأله فأخبره أنه نصراني فدعاه إلى الإسلام فأبأ فقال له قبحك الله أو كلمة نحو ذلك فخرج من عنده له حاجة ثم خرج فبعد مدة جاءه وقد أسلم أسلم على المأمون فقال ألث الذي جئتنا يوم كذا وكذا قال بلا قال أسلمت قال ما حملك على ذلك قال كنت كاتبا نفرانية أكتب الإنجيل وأكتب منه كل مدة نتخ فأبيعها في السوق فيشتريها الناس مني وأغير فيها وأبدل وأزيد وأنقف فأبيعها في السوق فيشتريها الناس مني ثم عمدت إلى القرآن فكتبت منه مصحفة وزدت فيه ونقفت وجئت به سوق الوراقين فأخذوه قال فلما نظروا فيه انهالوا علي ضربا بالنعام نعم عرفوا إيش أنه غير فيه وبدل قال فعلمت أن هذا القرآن محفوق يعني ما رحبوا للعلماء جابوا للسوق والسوق ما هو محل العلماء قد يكون فيه عالم مر يكون فيه حافظ مر يكون فيه شيخ طالب علم ممكن هذا موافقات يحصل لكن غالبا السوق ما هو محل العلماء ولا محل الحفظة للقرآن، لكن القرآن محفوظ بحفظ الله. عوام المسلمين يدركون اللحظة إذا جاءت مختلفة. هذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى. فيقول فنهالوا عليه ضرب. فعرفت أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله. ما مثل التورات، مثل الإنجيل. يكتب عشر نسخ ويروح يبيعها يوم الثاني. قال فأسلمت فضحك المأمون لما سمع هذه القصة. نعم قال الله تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله سبحانه وتعالى أيضا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالشاهد هذا القرآن لم يعتره تبديل ولا تغيير فقبح الله الرافضة الذين يقولون إن هذا القرآن ناقف عليهم من الله ما يستحقون شهدت النصارى واليهود بأنه ما فيه نقطة ولا تحريف والروافض يقولون إنه ناقف بل عندهم يقولون كما في الكافي وغيره إن مصحفنا هذا ليس فيه ولا حرف واحد من مصحف فاطمة وقد حصل بيني وبين بعضهم كلام في الجامعة جاءوا إلينا وذكرت لهم مثل هذا القول فقالوا هذا كذب علينا كنت موجود في صفحة كذا وفي جزء كذا في الكافي في الأفول في المجلد الأول فلما ذكرت له ذلك قلت إذا كان ما في مصحفكم ولا حرف مما في مصحفنا فنحن مصحفنا نزل بالعربية قال الله جل وعلا بلسان عربي مبين والعربية حروفها كم؟ ثمانية وعشرين فمعنى مصحفكم لاتيني تيني أو يكون بلغة غير العربية إذا كان ما في ولا حرف فإذا ليس بعربي والله يقول بلسان عربي مبين وأنتم تقولون والله ما في مصحف ولا حرف واحد مما هو في مصحفكم فقام وولى هاربا هو زميله ومع التحدث معنا فالشاهد أن الله جل وعلا قد حفظ هذا القرآن وهم يقولون فيه مثل هذا القول المنكر العظيم حتى إن من يسمونه بالنور الطبرسي وهو في الحقيقة الظلام كتب كتابا أسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب يعني القرآن العظيم فقبحهم الله إذ اليهود والنصارى في هذه المسألة خير منهم خير منهم وتبا لمن كانت اليهود على ظلالها والنصارى على ظلالها خيرا منه في هذا الباب يقول رحمه الله مهيمنا عربيا غير ذي عوج هذا الآيات كله أخذ من الآيات ومهيمنا عليه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بلتان عربي مبين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا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 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الآية ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد ثمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فالشاهد هذا هذا القرآن وهذا الرسول مذكور في الكتب القديمة وهو مفتق لما جاء في هذه الكتب القديمة ومهيمن عليها، مهيمن على التورات ومهيمن على الإنجيل. يقول رحمه الله تعالى أيضا فيه التفاصيل للأحكام هذا نوع، ففيه الأحكام في هذا القرآن الأحكام الشرعية بجميع تفاصيلها. ففيه ما يتعلق بالحدود وفيه ما يتعلق بالنكاح وفيه ما يتعلق بأحكام القتال وفيه ما يتعلق بالصلاة ما يتعلق بالحج وما يتعلق بالزكاة وما يتعلق بالصيام قل بشعر ما, ما يتعلق بالأموال والمكاتبة التجارة الرهن الربا العقود كتابة الدين, الدين ونحو ذلك كله موجود فيه فالأحكام بأنواعها موجودة فيه مفصلة فيه التفاصيل للأحكام هذا قسم معنبع عما سيأتي ففيه الأحكام وفيه الاخبار عما سيكون في آخر الزمان معنبع عما سيأتي وعن ماض من الأمن وفيه الأخبار عما سبقنا ففيه الاخبار عن آد عليه الصلاة والسلام فيه الاخبار عن نوح عليه الصلاة والسلام فيه الإخبار عن إبراهيم عن موسى وقومه عن لوط وقومه عن عيسى وقومه عن صالح وقومه عن هود وقومه عن إلياس وقومه قل ما شئت في هذه الأمم التي سبقت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الإخبار وفيه الأحكام ولكن يجمع ذلك كله أن أخباره صدق وأحكامه عدل أخباره صدق وأحكامه عدل فلا أعدل من أحكام الله تبارك وتعالى التي جاءت في هذا القرآن ولا أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا ولذلك فأهل الإيمان مستغنون به ولله الحمد ليس بحاجة معه إلى قوانين وضعية ليس بحاجة معه إلى قوانين أبدا فكل ما تحتاج إليه في دينك ودنياك موجود في هذا القرآن فيا لخسارة من أعرض عنه واستبدله بالقوانين الوضعية ويتلقفها من الشرق أو من الغرب إما من الشيوعية البائدة وللأسف بعض البلاد الإسلامية متمثقة بالشيوعية مع سقوط الشيوعية في بلد الشيوعية أو ما يسمونه بالديمقراطية الزائفة الشيوعية الزائلة والديمقراطية الزائفة نعم فإنها ظالمة كاذبة قائمة على الظلم والبطش والقوة والجبروت والعنصرية اقرأوا في كتبهم إن شيتم تجدون مفضاق هذا بشهادات عقلائهم بشهادات عقلائهم الذين أسلموا والعقلاء الذين أيضا لم يسلموا وقد كنت أسمع اليوم تقريراً عن الولايات المتحدة والنزع العنصرية فيها من 300 سنة تقرير كامل تبين لك أن هؤلاء لا يعرفون شيئاً مما يقولونه من هذه الديمقراطية التي تبجحون بها إلا شيء واحد الحيوانية البهيمية افعل ما شئت نعم وحتى افعل ما شئت إذا جئت إليها لا تجدها كما يقولون افعل ما شئت بلا حرج ولا غضابة فالشاهد هذا الكتاب فيه غنا لنا ولله الحمد عن هذه الزبالات التي هي عند هؤلاء الأقوام. لعلنا نقف عند هذا القدر والسوالات كثيرة وبعضها صاحبه يؤكد على الإجابة عليه وأعيدكم إن شاء الله تعالى أن نكمل بقية المنظومة إن شاء الله بحوله وقوته إن الله في الحياة في مسجده القريب إلى داري وهو بجوار مجرعة بئر عثمان والمعروف بمسجد بدري العتيبي بدري سفر العتيبي قريب من الدار أمام مجرعة بئر عثمان فإن شاء الله تعالى نكمل ما بقي من المنظومة لأن وقت الدورة لم يتتع له نكمله إن شاء الله شرحا هناك بحول الله وقوته ابتداءا من الأسبوع القادم إن شاء الله حتى نفرغ منه فإذا فرغنا منها انتقلنا وعدنا إلى دروسنا الدائمة عندنا نعم هذا يسأل يقول ما حكم تعلم أحكام التلاوة أحكام الترتيل الترتيل لا بد منه وهو تجويد القرآن وتحسينه والجماهير على أنه مستحب والقراء يقولون إنه واجب يقول الناظم والقول بالتجويد حتم لازم من لم يجوذ القرآن آثم يعني تأخذه على هذا الوجه والتجويد اللحن فيه هو اللحن الخفي يعني تخطئ في الإخفاء تخطئ في الإقلاب ونحو ذلك الإظهار الإدغام في المدود في المتصل والمنفصل والعارض واللين ونحوه هذا لحن الخفي لا يعرفه إلا من من يجيد التلاوة ويحتن التلاوة أما اللحن الأشد قبحا فهذا اللحن الجلي الذي ينصب المرفوع ويرفع المنصوب هذا لا تطح إمامته خاصة إذا كان ذلك عنده في الفاتحة لا تصح إمامته إلا بمن كان مثله وأما بالفاتحة فإن إذا غير تبطل الصلاة فالواجب أولا على الإنسان أن يقيم نفسه في هذا الباب ثم بعد ذلك الباب الآخر وهو التجويد فإن هذا مطلوب لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هكذا وأقرأ أصحابه رضي الله تعالى عنهم هكذا ونقل ذلك بالسند المتصل عنهم رضي الله عنهم عن طريق القراء جزاهم الله عنا خيرا وأعظم لهم الأجر والمثوبة فاتصل بذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله إلينا بواسطة هؤلاء فالواجب على طالب العلم أن يعنى بهذا وقبيح بطالب العلم أن لا التجويد فإن التجويد بابه باب مهم وإذا ما أغفله طالب العلم فإنه يعرض نفسه للتهجين الناس له فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع وهذا أيضا يقول هل يأثم من يهذ وينثر كنثر الدق القرآن الكريم نعم إذا كان حدا يكسر فيه الحروف وأيضا يخرج به إلى اللحن نعم فمثل هذا يأثم مثل هذا يثم أما إذا كان لا يقرمط الحروف ولا يقع في اللحن قراءة سريعة لكنها قائمة فهذا مكروه عند الجمهور وقد أباحته طائفة نعم والسرعة في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم حد هذا السؤال يسأل عن السرعة في القرآن وقراءته وقتله النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تختم القرآن أقصى حد ثلاثة أيام في ثلاثة أيام، وقال لا يقرأ لا يبقى القرآن من قرأه أقل من ثلاث، والأحسن أسبوعاً تقسمه أسبوعاً، وإلا ففي الشهر تختم مرة إذا ما استطعت في الأسبوع عشرين ليلة أو في الشهر تختم مرة أو في الخمسة عشرة تقسم مرة هذا عائد إليك المراد ألا تهجر القرآن وتتركه. فإنه يخشى عليك أن تدخل تحت قول الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وهنا سؤال يقول ما الفرق بين قول السلف عن القرآن القول قول الباري والصوت صوت القاري وقول أهل البدع لفظي بالقرآن مخلوق وكيف نرد على من يقول هذه اللفظة البدعية نعم القول قول الباري يعني أن هذا القرآن الذي نقرأه نراه بأعيننا مكتوبا في المصاحف والفطور ومحفوظا عند الحفاظ في الصدور هذا القرآن هذه الكلمات والمعاني هذا كلام الله تبارك وتعالى لكن التلحين هذا آل مخلوق فوتنا نحن فالصوت صوت الباري فأنت حينما تقول قاف والقرآن المجيد هذا المقروه هذا كلام الله سبارك وتعالى هذا الصوت الذي تلحنه أنت, كلامك أنت. صوتك أنت فاللحن مخلوق فالصوت والألحان صوت القاري لكن ما المكلوب. هذه العبارات والألفاظ والحروف هذا كلام الله تبارك وتعالى هذا هو وهناك فرق جدا شافع بين من يقول بهذا وبين من يقول لفظي بالقرار مخلوق هذه العبارة خبيثة قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه هذا كلام الجهمية ليش؟ لأنها مظلة وفيها ضباب لا ترى من تحتها يأتي الجهمية والمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق ويقولون لفظي بالقرآن مخلوق إذا راحوا عند الجماعة عند جماعتهم قالوا نحن نقول عندها لفظي بالقرآن مخلوق نعم فايش تنقدون علينا نحن نقرب أن القرآن مخلوق خلاص اصطلحهم وأصحابهم إذا جاءوا لعل السنة يقول أنا أقول لفظي بالقرآن مخلوق أنا ما أريد القرآن أنا أريد لفظي فهذه العبارة حمالة كذا وكذا فلذلك قال الإمام أحمد فيها هي الشر وألحق فاحبها بالجهمية وجهمهم وبدعه السلف وجهموه فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق نعم جحموه لأن هذا يؤدي إلى ذلك المحظور وهو أن القرآن عفان الله وإياكم مخلوق فيبقى صاحبها مثل المنافقين يأتي إلى المسلمين بوجه ويأتي إلى الكافرين بوجه فهذا يأتي إلى الجهمية بوجه ويأتي إلى أهل السنة بوجه فأحمد رحمه الله وأئمة السلف بدعوه وجهموه نعم واللفظ مبتدع والمبتدع ما يأتي إلا بالشر نسأل الله العافية والسلامة ما الذي يمنعك من أن تقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق هذا الذي صرح الله به في كلامه وكتابه ما الذي يمنعك منه ما يعدل إلى هذه الجملة إلا من في قلبه مرض فلذلك أدرك السلف رحمهم الله تعالى هذا وأما الواقفة فهم شر من اللفظية و. اللفظية، الواقف شر منهم الذي يقول أنا أقول القرآن كلام الله لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق هذا كلام باطِل لماذا لأنه قد قام الموجب عليك وهو وجود المبتدعين الذين طعنوا في كلام الله وفي كتابه تبارك وتعالى وقالوا عنه بأنه مخلوق فالواجب عليك أن تتبرع منهم وأن تثبت ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أما إذا لم ي إذا لم يقبل تعرف أنه قد انكشف لك حينئذ والحمد لله ظهر المخبو وانكشف لك عواره وهذا أيضا سائل يسأل عن كتاب مختصر الإقامة هذا سائل يسأل أيضا عن مختصر الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله هل يؤخذ كتب العلم النافعة يؤخذ لكن في الاختصار لبن كثير أنا قرأت هذا المختصر وقرأت هذا المختصر فليس اختصار بين الشيخ نسيب الرفاعي لتفسير بن كثير ليس في جمال اختصار الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى لهذا الكتاب فالواجب يعني الإنسان يذهب إلى ما كان أعلى لكن إذا لم يجد إلا هذا الكتاب فاختصار بن نسيب الرفاعي جيد وهذا يسأل يقول هناك من يقول إن توحيد الحاكمية قسم من أقسام التوحيد وأفردناه بقسم مستقل لكثرة وقوع الخلاف فيه لا ما فيه خلاف أبدا التوحيد الحاكمية هذا جزء في الربوبية ألا له الخلق والأمر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله نعم فأدلة الشرع الشريف أربعة محكم آي سنة متبعة والثالث الإجماع حيث ينجلي والرابع القياس واخصص الجلي لا رأي في الدين ولا استحسانا فالله قد أكمله تديانا وما لغير الله حكم أبدا ولا سوى الشرع سبيل للهدى والشرك في التشريع منه ينفجر شرك العباد بالعزيز المقتدر فشرك التشريع إنما هو في الربوبية وداخل تحت الربوبية وأئمة السلف رحمهم الله تعالى لا يعرفون إلا هذا يعني إدراجه في ذلك وعلى كل حال نحن لا نعرف الخلاف فيه معالس السنة في الحاكمين إلا عند الخوارج فقط ما فيه إلا هم مخالفون في هذا الباب. كانت الله العافية والسلامة. وهذا يسأل. هذا تقدم؟ هذا يسأل يقول شيخاً يحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا أحببتنا فيه. يقول أنا أجد أنا في في أحد البلاد أو إحدى البلاد إمام مسجد يقوم. في خطبة الجمعة من يوجد أنا في إحدى البلاد وفيها إمام مسجد يقوم في خطبة الجمعة ويقول من يقول إن الله في السماء فهذه عقيدة باطلة فما نصيحتكم لمن يكون عند هذا في هذا البلد أقول نصيحتي لك أن تتعلم حتى ترد عليه وتبين له أن مقالته هو باطلة قال الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يختفى بكم الأرض فإذا, فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاطبا فتتعلمون كيف نذير إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في القرآن العزيز ذال على أن الله سبحانه وتعالى في السماء ومن قال إن الله ليس في السماء فهو جهمي كذاب فإن الله جل وعلا قد استوى على عرشه فوق سبع سماواته بائل من خلقه سبحانه وتعالى وهذا قول جهل بن طفوان قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المنظومة لله زائرة بليل لم تخف عتت الأمير ومرصد السجاني صارت وكان دليلها في سيرها تعد السعود وليس بالدبراني حتى أتت واد العقيق ويممت ذات الستور وربت الارك الأركاني إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك اسم الكاذب الفتاني جهل ابن طفوان وشيعته الاولى جحدوا صفات الخالق الرحمن الدياني والعرش والعرش أخ بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحماني فإذا كان هذا فإلى من نتجه نحن برفع أيدينا في الدعاء نتجه إلى الذي في السماء ولا لا ف هذا واحد من عامة الناس جاء إلى واحد عالم في الحرم المكي وكان يقول بأن الله ليس في السماء قال خلص دعني من هذا الكلام كله ومن الأدلة هذه كلها أنا ما أدخل معك فيها أدخل أسألك عن شيء واحد قال ما هو قال أخبرني عما نجده من الضرورة في نفسنا أن الإنسان إذا وجد جي ونزل به شيء شخص إلى السماء إيش هذه الضرورة في قلب الإنسان فخبط على رأسه وقال حيرني الهمدان حيرني الهمدان انتهى هذا ما عاد يحتاج إلى مجادلة بالأدلة انتهى فالناس نفطورون على هذا وهذا إنما هو قول جهم نسأل الله العافية والسلامة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين